يا حسين نور عيني يا حبيبي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا, يا حسين انا لا انسى الحسين وهو دامي انا لا انسى الحسين ابو عبد الله قول شرف وقر الرجال وياك للموت انا لا انسى الحسين وهو دامع ودجني يا أنا أنا لا انسى الحسين انا لا انسى الحسين وهو دائم الوداج يا, يا, يا خلي فكرك اجرت على الحجه ان شاء الله يا مولى المحشر الزهراء تيتكف ليه شي يوم الميل نار والله تيتكف ليه ويحنا اشمع عالي انا ادنوا ايوه وحنا اشمع عالي انا ادنوا اي ما يخوف والرعب شاء الله اي ساعة يتشرف بالمحشر انت يحشر مضى من هل اي صوت من العريش يهتف هلا صوت من العريش يهتف ashri alayn ha shak ha amma yelha khaliit jos ihabba اينس وكيل هي تغودي الى ان فاست هل ما اوقف يفيض خيلي لي والله ويل معه خاف خيالي يعري هل ويل معه ايه اند الله طارمت الشعر السي سعيد السافر رمزي لا ساعه طرب بالمحشر طالع يعشر علينا الله بك هلا اي صوت الهمل عشتيف بياني انها عاش يعلينها والله امي الحان خيال صا معها قلت لي بحلبك هلا ايوه تلبن لي الناس وكيل هت مودي والله ما وقيف يذ اي يا يا عارف هلا ويل معه الله قارامتها ايضا الجول بالقايصير او تهتز صحايت المحشر اوه تهتز سحاكه المخشط ابما امضارحي هل ابما امضارحي فين ويبع من فقت يمته I'ma tiyyzahar I'ma tiyzahar Khamiyasih sehsiyah Alamin tiyzahar Khamiyasih sehsiyah I'ma sibu ghib Khamiyasih sehsiyah I'ma sibu ghib تنديبخه ليقي القدره لي يا شيبن قيتعنا حرويا يا ولي يا شيبن قيتع ودمعت كل اي بيو مرشل هل تجري ايوه يا جمعتها والموقف خادم خادم ايضا الجول بقى اي سير وتيهتس حيتي المحشر بمرموارحي hayn wa صبو وغيب ديم المن حر يا بعض الله ما غيب ديم المن حر وتنديبخه ليقي القدره ايا شي ابن قطع نحره هي شمس تدره وديم عتكن جايبه يمر والله تجري وي يدم عتها وما وقيفك عيل القم لع وما يا الامل لعك كلها اتها يا وهذا الماء يبين معانا و فوتفسيره الى منتر فاعي الزهره بدي اكفوه بوبو بو الغيرة بديها اشفو بوبو الغيرة هلو بحسرة ودموع العام تصيحوا مل حسن وحسن ايش انهي ذا ليبها تشافية ايش النهايه اذا لا يبهج كيفك تواف مل بيني ايكل ما طلب تير ايدي يصير وخليتكو هون ميبتشرة ايكل ما طلب تير ايدي يصير وخليتكو هون ميبتشرة تقل لكل ما نيحبني ها ايه الا كل من يحبني اريدين شيء يريح صدره اي وش عنده ذقنه بمغفوه وتعب بخد ما يتمدخو وللجنه يا يطوب مس ان شاء الله وللجنه يا يطوب مسرو O ma nebti ali ya hashlon e we no ruhl ma soibetha e nebti malta ma aliha tolil amar اظلعي السو والبس ما انقسم قسم بالبارح انقسم قسم بال لاعدها قابور ينثار ونتعن القابور هزحه هلا وبلا طي معي سوده رنطوف نخلي الليل هلا ونخلي عاد تشوف يا زهره اكينا ننسيها يا زهره اكينا ننسيها وين بين اي فغيب يا تبقى مرفوع على اعلى تقلب كل قلب شيعي للزهره قابر موجود امانه جتا بعيشنا ام المنيه هار للموعد المنيه للموعد مش معايسه اي حي على هلا اي ونسيمه يا يس حي الثا منين ما وي من اي يا مظلوم ما يا زهره هلا يا ما هل بعد اي يا مظلوم ما يا زهره اي شعته ليصرختها اي شعته ليصرختها اي فغيب يا دنيا تبقى اي ما جيل لكل يا ماشيحي الى الزهره دا بر موجود ما نقطع بيواجهينه الى منيه حارن موعص الى امين اي وين سمحه مشم عايصه سمع الثار ويعلي منصار يا سي حي الثا من الهج ماوي على يدها اي وحنا ويا اي مع من صار يا, يا مظلوم معي يا زهره هلا يا مظلوم يا يا شعه لاي صار شعت عه الله يا زهراء ما ننسى حسين الطم الله يا زهراء ما ننسى حسين اي الله يا زهراء ما ننسى حسين حسين حسين حسين, حسين, حسين